بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت النجوم وإذا النجوم كدرت, وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت، وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت, حشرت وإذا البحار سجرت وَإِذَا الْبِحَارُ سجرت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بأي بأي تندقت وإذا الصوف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا, السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وَإِذَا الْجَنَّةُ أُذْلِفَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ ما عَلِمَتْ فلا مَا أَحْضَرَتْ الجوار الكنت, الكنت، والليل إذا عصت، والليل إذا عصت، والصباح تنفس، إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبين ولقد رآه بالأفق وما هو على الغيب بظنٍ وما هو على الغيب بظنٍ وما هو بقول شيطان الرجيم وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون؟ تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء تستقيم وما تشاءون إلا إلا تشاقون يشاء رب العالمين الله رب العالمين